بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت <تصفيق> اذا الشمس كورت <تصفيق> اذا الشمس كورت <تصفيق> اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشا عطلت وَإِذَا الْعِشَارُ ظُلِمَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ ظُلِمَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ ظُلِمَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ ظُلِمَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ och när bågarna skjuter, och när bågarna skjuter, och när bågarna skjuter, وَإِذًا النُّفُوسُ وُجِدَتْ وَإِذًا النُّفُوسُ وُجِدَتْ وَإِذًا النُّفُوسُ وُجِدَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ Bästa med att du är här. Bästa med att du är här. Bästa med att och om kroppen är skadad, och om kroppen är skadad, och om kroppen är وإذا السماء كشطت، وإذا السماء كشطت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم صعيرت، وإذا الجحيم صعيرت. وَإِذَا الْجَحِيمُ jag وَإِذَا musiker, och om jag är musiker, och om jag är وَإِذَا الْجَنَّةُ أُلْفَتَ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُلْفَتَ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُلْفَتَ وَإِذَا النَّفْسُ مَّا أَحْضَرَت علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما. أضرت فلا أقسم بالخُنّس فلا أقسم بالخُنّس فلا أقسم بالخُنّس فلا أقسم Uqasmu bil khummas Fala Uqasmu bil khummas Aljawar il khummas Aljawar il il al jawaril kunnas al jawaril kunnas wallain idha asha wallain Wallalleyl iða عسعت Wallalleyl iða عسعت Wallstubah Oc morgon om du لا قول رسول كريم، إنه لا قول رسول كريم، إنه لا قول رسول كريم، ذي قوة ذي قوة. لقوة لقوة لقوة عند ذي العرش مكين عند ذي العرش مكين عند ذي العرش مكين مكين عند ذي العرش مكين، ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة عند العرش مكين. لِيُقُوَّةٌ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ لِيُقُوَّةٌ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ ذي عند ذي العرش مكين ذِي الْعَرْشِ أمين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين مطاع مُطَاعٍ فَمَا آمِنْ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رأوه بالأفق المبين ولقد رأوه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفك المبين ولقد رآه بالأفك المبين ولقد رآه بالأفك المبين وما هو على الغيب بظنين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 وما هو بقولي وما هو بقولي وما هو بقولي وما هو بقولي وما هو بقولي شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان يغشيم شيطان يغشيم شيطان يغشيم وما هو بقول شيطان يغشيم وما هو بقول شيطان يغشيم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون, تذهبون؟ إنه هو إنا للعالمين Innu är alla diktar till allmän. Innu är alla diktar till إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم لما شاء منكم أي يستقيم لما شاء منكم أي يستقيم Wa man tashauna illa Wa I'm uh -huh. I Tack من الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت och när fåglarna flyttar, och när fågeln sätter sig, och när nötkroppen är وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعت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 وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنٍّ وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء تقيم وما تشاءون إلا.